وَأَن اللهَّهَا مُخزِلكَافِرين وَذَانُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَا سومَ الحَجج الأأَكْبَِ أََّ اللهَّ أَ اللهَّه بَرُم مِنَ الْمُشْرِكينَ وَرَرسُولُ فَإِن تُ بَتُم فَهُ خَيْرُ لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا وَلَمْ يُظاهِر عَلَيكُمْ أحدَدَا فَأتٍ إلَيهِ َهْدَهُم إلَى مُددَّتِهم إِ اللهَّه يحِبُ المُتَّقين فَإِذًا سَلَخَل الأأَششهر الْحُرُمُ فَاقَ الْ المُشْرِكِهَِحيَيثٌ وَجَدُمُهُم وَخذُهُم وَخذُهُم وَحصُرُهُم وَقعدُ لَهُم كُل مَ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 ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا, إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام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 يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم سا كَانُوا يَعْمَلُونَ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا هُنًا وَلَا ذَنبًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يعلمون. انكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا وائمه الكفر انهم لا ايمان لهم انهم أيمان لهم لعلهم ينتهون ألَا تُقاتِلونَ قَوْمَنكَثُون أَمَانَهُم وَهَمّ بإخراج, بإخْراجِ الرسُول وَهَمّ بإخْراجِ وَسُولِ وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوََّلَ مَروة أَتَخشَونَهُم فَلَّهُ أَحَبُّ أَن تَخشَُون اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ يُذِبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُم مَعَهُ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ وَيَتوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَأْتِ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا قُم وَلَم يَاتَّخِذوا وَلَمْ يَاتَّخِذُ مِ دُون اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَ المُؤمنِينَ وَلجَه وَلهَّهُ خَذر بِمَا تَعملَلون مَا كانََ للِمُشرِكينَ أَ يَعمُرُ مَسجدِدَ اللهَّهِ شاهدِينَ عَلَ أَنْ فُسِهِم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 فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين